لَا هِيَ تَنقُلُهُمْ وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَا سُحَامًا بَلِ افْتَرَوا بَلْ هُوَ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ قرية اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهلا لذكر لا تعلمون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 لََدَ زَلْنا إِلَيكُمْ كِتابَبَ فيِي ذِكركُمْ أَفَلَا تَعْْنِلُون وَكَمْ قَصَن مِنْ قَرْيَةٍ كََتْ ظَالِمَتَ وَأَن شَأنَّ بَعْدهَا قَوْمًَا آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ, ومساكنكم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 قُلْ هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بل لا الحق فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أن انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامريه يعملون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 اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتاقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وَجَعلن فِي الأبضِرَ وَاسَ آ تَميدَ بِهِمْ وَجَعلن فيِيهَا فِي جَاجًَا سُبُلََّ عََّهُم يَهتَدُون وَجَعَنَ السَّم أَسَقَفًَا مَحفُظَ وَهُمْ عَنْ آياتاتِهَا مُعرِضون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 لو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْهُمْ زَخْرَفًا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَّا يَصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهَا طَالَ عَلَيْهِمُ العمر. أَفَلَا يَرَوْنَ نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالب قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم وَلَ إِنسَّتْم نَفْحَةُم مِن عَذاَا بِرَبِّكَ لََقولٌَُّ يَولَنَا لَقولُولٌَّ يَوَلَنَا إَِّ كُن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 أفَأَنْ تُمْ لَهُ مُكِرُون وَلَ قَدَ آتَنَا إِبَرَهِ مَرُشْدَهُ مِنْ قَبلَلُ وَكُنْ بِهِ عَالِمِين إِذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِ التَّمَا فِيلُ الَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُون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 رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه أَغْوِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ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 وَلُوطَ آتَنَاهُ حُكْمَ وَعِمَوْ وَنَجَّينَاهُ مِن القَريَة التي كََ التَععملَلُ الْخَبَاء إِهُ كَوا قَوْمَ سَوء فَاسِقين وَأَدَخَلْناهُ فِي رَحْمَتِناَا إِهُ مِنَ الصَّالِحِ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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ عاصفةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى ربه أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 Və İsmağil və İdriyis və zəlkifl külümün mən الصâbirin. Və ədkəlnə həm fə rəhmətina, ən həm mən الصالحin. Və zənnun əd zəhəb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 HÖ exercise Marchaq Și wird z thumbnails ourt白-i həyəm Azəhq- zə invers Məcəlik ədər Yə مَتَوٰحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ وَتَقَطَّعُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُ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 إِ الذيذينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنحُسنَ أُلائِكَ عَهَا مُدَعدُون لَا يَسْمَعونَ حَسسَ وَهُمْ فِي مشْتَهَتْ أَافُصُهُمْ خَالدُ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلاقىهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطيه السجل للكتب كما بدانا اول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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ نُذَكِّرُكُمْ بِأَنَّ حُقُوقَ الطَّبْعِ وَالتَّوْزِيعِ مَحْفُوظَةٌ